يا ايُّها الَّذين آمَنوا اِذَا نَاجَيْتُم رَّسُولَكُمْ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ لَكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أأَمْشِ أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم أَلَّا تَتَّوَاعَدَكَ وَأَطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على اعد الله قولهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يومئذ اتخذوا ايمانهم جن فَانْفَصَدَ عَن سَبِيلِ لَا يَفْلُجُ عذابٌ مُقِيمٌ لَا تُغْنِي عَنْ أُمٍّ أَمْ وَالِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يُبْعَثُ فَوْمُ اللَّهِ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا لَكُم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مَا لَهُ شَيْء ألا إن اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله يَتْبَعُ اللهُ لا أُلِبَنَّ أَمَا وَرَسُولِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ